لآل ل ا ق ر آ ن ك ه الهدى للخدمات ا ر ك ن التقنيه ا ص ا م I'm loving it. you、mm -hmm. م و ي و م ل النابلسي ف للعلوم ا ن إن أ الاسلاميه ب ا ج I know.